وَمَن فِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمًّا مَرًَّا إِذَا جَاءَ صيحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فدخلوها خالدين.